بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م تنزل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ام يقولون افتراه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 وجعل لكم السمع ولا بصار ولا فئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أيذا ضللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد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 فارجع عنا نعمل صالحا اننا موقنون ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها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 يَذْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ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 وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا يعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقن لهم من العذاب أدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن ظلم من من ذكر بايات ربه ثم اعرض عنها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 فلا يسمعون ولم يروا الناسق الماء إلى الأرض جرز فنخرج به زرعا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 فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ